5. استمع إلى الرسالتين القصيرتين وأعدهما ثم اكتب واحدة منهما وأرسلها إلى صديقك النجاح ليس مفتاح السعادة بل السعادة هي مفتاح النجاح إذا أحببت ما تفعله فستكون ناجحا عيد سعيد كل عام وأنتم بخير عيد سعيد كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأطحى المبارك،